Szerokban ne vénem, nem te لَنَبْئُنَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي لَحَقٌّ وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ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 جاءون يا أيها الناس قد جاءتكم فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنسل الله لكم من رزق فجعلتم, فجعلتم منه حراما وحلالا علي الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو تظلم على الناس ولكن ما تقولون في شأنه وما تتلون منه من قرآن ولا تعملون من عمل وَلَا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّهُ Amida Abba Allah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 أُولِيَ الْعَزْمِ عَلَيْهِمْ وَلَذَّنِ أَلَئِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم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 وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّمَا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا تخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم بهذا أتقون الله ما لا تفعلون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم نذيقهم عذاب شديدا بما كانوا الله هو أكبر سمع الله لمن حمده Allah oh. come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 Aguzú bilaáhi mina šayṭānir rājīm. Bismilláhi r-ráhmanir tara ila l-ḏīn yezgūmūn an-nhum észlelmiük, akit szeretnének, akit الطاعوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.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 Fekélyfa ide, alfabet, hummuslivet, bima eidihintum, eidihintum, eidihintum, eidihintum, eidihintum, يحلفون بالله Fumma, jöjj, uka jahli fune billeni in a rodina illet,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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو اننا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجو من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا الَّتَيْنَا هُم مِن لدنا أَجْرًا أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُول فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّ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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِلْ أَنفَاسَكُمْ فَإِن أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا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 وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ